والذين انعمت عليهم غير عليهم الضالين آمين. امين ولمّا بلغ اشده واستوى اتينا حكما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتنان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى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 عليه فلن يكون ضيّر للمجرمين فأصبح في المدينة خائفاً في يتربّط فأصبح في المدينة خائفاً في يتربّط فإذا الذي استصره بالأمس يستصليخ قال له موسى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 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصفين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني القوم الظالمين ولما توجهت القار امدي قال عسى ربي قال عسى ربي ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فَصَبَا لَهُمَا فَمَتَ وَلَّاهُ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ فَأَنزِلْ عَلَيَّ مِن سَمَائِكَ مَاءً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 يا حجج فإن أتممت عشرة فمن عدت وما أريد أي شط عليك ستجدني. فلا عدوا ولا عليّ والله على ما نقول وكيّن.